اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إير اللهم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا همان الا فرجته ولا سقمان الا شفيته ولا عيبان الا سترته ولا رزقان إلا بسطت، ولا خوفان إلا آمنتا ولا سوءان إلا صرفت، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب